ومن طبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة العنكبور بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مير أحصر الناس ضدكم ووحي أماليين أن يتركوا إلا جتجا أن يقولوا إليه هذا درادت آمننا واردو ما إليه والحال من لغا تغهما يغلا يفتنون على الامتحان ولقد فطن والله لقد حقيقه فطن وان امتحانه الى الذين دق من قلبه مبدا كهريين فلا يعلمن الله الله اغانه اغانا الذين صدقوا صدقوا الرشاقه في دعواهم الايمان شيغ صدق الايمان كشيغتين كروشين ولا يعلمن او غانياه او الكاذبين بين عيالك كبين شيئين في دعواهما الايمان امح صب موحي امرين الذين كو يعملون صمينا السيئات عمان يالك ان يسبغوا ان نغفكن يا سا اوحى فماضي مليكي يحكمه اي يحكمه اي خط سورة العنكبود و سورة مكية وحي كمتة قرآن كي سورة قبل الهجرة وحي نكاضل إذن معاني دي قرآن كمكة وكاذي جري اي أركان الإيمان بسم الله اللهم دي عيسائيان سورة دانكم بلابانا اللهم سوء الرحمن النحريس تبالله رمضك كسي فايسانا هادي اللهم سوء الرحيم النحريس يسجرس يعدو دونو خلق جيسا كمتة ألف الله أعلم بالمراد بهذه الحروف أحصر الناس ضدك من وحي أمريين أن يتركوا إليك إبتغى أن يقولوا لأجل أن يقولوا إليه رهدان درادد آمنا وارغما إمنا والحالنا اللي اتتغى لا يفتنون والحالنا اللي اتتغى هم اللي لا يفتنون على الامتحان احسبه همسه استفهم توي استفهم انكار وانا واحد ربنا يهديكوا مصاصي وقعتين مو واحد وقعتين هبل الايمان الله ان حمينه خلاص انتس انك مب تصي واسك في عمومري سك جاي ايه سيراس تنادى رئيسك جاي غيره سيراس رنت انا مكونك اكثر بيركي اسلام ميمع اسلام ميمع اكثر بيركي Sidaas maa haana. Kui imtihana. Balillahu tehtud, siis on see tehtud. Allah on tehtud. Kui Allah on tehtud, siis on see tehtud. Kui wehu on tehtud, wehu on see tehtud. Kui Allah on tehtud, siis on see tehtud. Kui Allah on مت كو ودا ماشي عبدك محمد اكتر ملك ان اادو قفكه دول رواه اسلامي من عليه واحد كانوا الله انو غنسر ويقول شيغان قوما انسان حي وهو امران سمائنا وهو بقرها بالواكهره ساعه ويان سستر تي رب العالمين يويري وما كان للمؤمنين ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقرا اللهم الخيره من امره <تصفيق> من مؤمن أن قبر مؤمنه امره الى رسول كي سو اي خيار مر بين المؤمنين متكرم وهو جاي سمايال حقى ما فير كلام حقى ما فير كلام وين جاي سيره الى قفك مركو ايمان شيكتو ودياري امتحان كان مؤمن كطب طاعه او شيكه صبا اربك او بيرون شيكه ايه قف ادعاء وركيس يو افق باركيسه وزعني محل له امتحانها وحال له امتحانها بمشاق التكاليف اه بر تكاليف تكون اتعاق له امتحانها كالبهاجرتي والمجاهدتي والرفض الشهواتي وهو رئيس الطاعات المصائب في الانفس والاموال وخا لوو امتحانه تكاليف وحبا الله شيغه هذو روميو وايمانك روطا هذو اخبارت الي رقى عقله ومما اغلا لا قنصبي قال لي ما بنانين توتا كات ما قاصي كالبخ كي ايمانك سطبها وهو جن سما كي كلا وافشلما تيهاكي لو الامتحان او اه نعنيو النفط يا مالقه به نفط من ولاه تاني انقولها ما النفط ديتو وخا لوو امتحانيا واكريت كلك سكدي حالي قبل هيال الليل صلاتي صلاتي كاع الليل صوم وانقضي مع رتي الدايا الليل وخا لوو امتحانيا شهواتي وحسوا كحار وحسوا كحار وحسوا كحار هذه ايمان بعضعته وكجوم هذه كليته وخا ولا نفسي درا صور المخلص من المنافق علي يتيم يس المخلص من المرافق سي اوكر صعما كف المؤمن كا كاء اضبطها مخلصا كا او صعما مرافق صاصا وهذا يريد says تريد كف كان الى حسابنا صوبو استرابيو صاصا فيعه هذو هو اجاب ترقى ايمانك انه شكا يه انه ضغ و اقر اه شكا يه انه ضغ هذه وحكى سؤالا ان شكر لقاء دليلك او وئل الله كو امره ادم قياف لاين الله كاربه ادم اسكت ديه حتى هو أو أو ايمان اول ها لكن ادو هو عفك بيرتيسي يي مؤمن على المصلي ويركوفوا عبادك السمانه وئل نفس ديدر واكار واحد نفس ربطت اسكت دابص حطه بدي اوي ايمانك فكعطف كاولبا وحالا الامتحان انت, انت ايمانك سلب وخلوه امتحانه يا حنونه فقري مركو حانوا صدقت في منك وصبره وهي ايلات يستوي صاحب وجهه يكون كيسان كي, كي كلنا وخويمه يا حان سميه انت قلبك وبك لا دمعه ابو كان سحرولها انو تجنيها وحو قال حقك قدع ميل كاستو درن قدع وفصيمه فقري يا لوه امتحانه كي منك وصبره اطلعي رتبتها قوتي معبه مركه وا حاصلن و امتحان ما بقى اي رن في ايمان شيخته ان سيرت بوقو دايه امتحان هلكو يال كارس او كلاشان ديليا مومن كدربته يا افكم يا افكم مسلم ولا والله لقد حقيقه فتنا وامتحان ما من قبله امم ذكر الريين فلا الله الله يغانا الذين بضك صوت القرش ياك او في بعوهم الايمان شيغ شرح الايمان كشغانيا الهي بضك قرشين وقت الهي واغانا مكان سو ولا يعلمنا الهي واغانا اوغانا الكاذبين بين على يالك او في ديع اهل الايمان شيغ شرح الايمان كشغانيا كوا بينت كشيدينا ايجنا مركه لهيها الله اوغانا وعاين الضهوه ولا سارد الروح يريد فلا يعلمن الله الله وموچنا اي لا يظهرن الله سيق صادقي من كذب الكاذبين الهي الصومچنا نحارينه الله Can we been going and ask a question Lafe Should You性, keep wanting to believe that our son is equal to God. 壊aged by our teacher that Jesus said the same thing be want. God is这些 that the sins did not appear and they tell the farce they'll come that and build each other and it to it all. Jesus said the only thing that Her Son first started مركا اللي قلوه يا مركا وأغانا معنا هو علم الظهور والمشاهدة شيئا الله موتيني يومي مركا عدونك وصمي يومي اللي أركوكو أبا المرينة وريا الساسي رضي عبد الله وعباس إلا لما علم صورة البقرة وحكم فصلة إلا لنرى مركا فلا يعلم أن الله اللي أركوه وحانا الله أكا شئي مركا موتيني يومي مركا الله أركيا illa aktid asayga marku qofku sameeyay kadib abaalmarin ma karta ah ilahi makaw arta ya saartideeda wa ka abaal mari way qof fa ka abaal mari amhasiba ma waxay u maleeyeen alladina dadka yuumaluna samayna asyiati khuman yalka galaba fasitin ta an yasbighuna ila ga من الذي يحكم من يحكم الواحد حكمكم فالحكمه قرك يسري وحكم قد سمينه الله كعبل ماينا وكف كرتا وكب مكرتا فما علم من الله اعلم بمنارده بهذه الحروف احصر الناس بقم وحيهم ملايين ان يتركوا الا تذكر ان يقول لي أن ان يقول الي رهان براد امنوا سأسه الليو تجدون مليئن والحال اللي تجدون هم أجغال الله يبطرون عن الامتحانه لا فاسا كياب بل الله يمتحنون بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة والرفض الشهوات ووضائح الضاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتميس المخلص من المنافق والراسق في الدين من المضرب إلى هوا كل بينه ولقد فطم والله لقد حقيقه فطم وامتحان الله الذين بق من قبلهم امضا كوري فليعلمن أن الله انه هو اوغانه وارك قدونكم وخصميو فليعلمن الله الله اوغامه علم الظهور الذين قوا في دعواهم الايمان شيغ الكاذبين بين الله يالك كبش, كبش في دعوه الايمان شهر اثر الايمان كشغانيا ان حسوا موحي امرئ الذين قالوا يعملون السمينيا مشركين تكاملا الذين يعملون سيئات ان حسوا موحي امرئ الذين كانوا يعملون السمين السيئات ثم يالك ان يسبق راين مفككرا او فلا من تقي مؤمن او ان كارسني ساعة وحاكم هذا من الذين يحكمون أي حكمين يحكمون كفالهم من كان قف ألا قف كي هذا يرشو متضمعا لقاء الله الله لكل كي سع فإن أجل الله إله المددأ أوقف تي أضوما دسو بحين تود لآت ومد إمانا وهو اللهم الصميح وعلى مقالبرا لأقوال إباده العليم وعلى أغالبرا بأفعالهم ومن جاهده قف الله قفك الشهادة إليه الشهادة نفسه والشيطانه وعدوه الكافر نفسه سيا شايدانكي سيا إياقال الله قفك الله الشهادة فإنما وحك يجاهد وقع الشهادة لنفسه نفسه ديسه إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ إِنَّ مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ ۗ وَمَن يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرْ لَهُ ۗ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ و أقافي محقودة سيئات من يلكودة ولن نجزيانهم و أنا مرينهم كأبال مرينة مرين أحسن الذي عمل مدك أبوناك بضان كانوا أيها يعملون قوية دونك وكوصة مياه من كان قف الله قفك يا هذا يرتو من ضماعنا يرشينا لقاء الله الله بكولن اللي بكولنك يسير في الدار الآخرة أخلاكم قف الله قف كارفو ميسانا يقيسا إرشينا نحريستا ألا دمعك كبه إسم الله إلهي مركز لك أيها إيمانك يعمل كسالحك على المريض كل حريصة فقف كساس له يقول فقال الدوية يقول فقال آقلات وحفق يقول فقال فإن أجل الله إلهي مدد الذي أجله لبعث خلقه مدد إلهي قبطه مدد إلو عدامات الصابحين فإن أجل الله إلهي المدديس الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب مدده إله كل مدديس خلقه وإنه صبحنا أم مدديس لآتن ومد إمانا أجل كاسو وهو اللهم أصمع ومد مقالب لأقوال إباد ووحكا ستوى قهد مركز صبحي وكواب المرين العليم وعليقه وقال بداً بأفعالهم واحدة صيصانية مارك قف كالرميساً يقيساً نحر يستقل الرجينة وقال قول إيا فعل أصميداً ما باقدون وقال اسكو أبا المرنة وناغها كالقاضين حنانتنا كالقابسو ومن جهد قف ألا قف كالجهاده إلا جهاد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر صلى عبد الرحمن ناصر وسيحك وكل شيء هذا نفس يرى ابو درا ادو كرهد ان نفس الاماره بسوء ادو كرهد والنصر وشيطانه شيطان ككل ما انص قرينك قلت لك شيء هذا وعدوه كافر يا عدوك قالك فانما واحد لما يجاهد وقف سوء جهاده لنفسه يجاهد معناها نفسي سوء جهاده وامحي فانما يد النصر الامل على نفسه شهاد كي سوء واحترق يا نفس يا كيمه راسه وسولاوي الهي وحب وما قرا اه الله الله لكني رو عنك عن العالمين عالم يلا الى عالمك دبتي حطي ابونده وقبل نقضان الضونك اوتقي سنه النبي الله عليه وسلم لم نقضان الهي منك سخنك سيادي مايا مره وحا وناك عاد سمي دي اي جهادك عاد لا غشاي نفسا يا شيطانك يا عاديكم بعنفها بدهن الى خما قبر ولذين ذكر امنوا حقهم ايه واعملوا صنيعه الصالحات عما شور ونكسل لنكفرنا ورطف ما عنهم حجب السيئات هنا الكده ولنجزيهم و انا كوال مرينا الذي عمل كانوا ونك بدل كانوا اي اهل يحملون الصنيعه اله البلطير صدق و قد حتى يحسنك يصوحك متأة، أدونك دادالة إيمانك يعمل كصالحة، لا لماذا؟ وحي السيئات والسمايات، وحقك وحقك وحقك، نعفو، إيه يهدوك أبال مريو، السجر والله أبال مريو، سعص إلهي سيئاتك وقلت، ولم عاملك، وحق الله وحي أدونك والسمايات سيئاتك، إما إنه بسكبع فيه إلهي، و اما اسر يوحولوا سيادتنا دونك ابالمر بس لكن وهي وهذا او سمايه مايا انت لو قبالمرنا وحا لو قبالمرنا و يران تورن غور لا لا marka say aad la joogo waafis i adli labarasi ilay ku maamula imaa iru iskada xafiyo wa imaa il adalatu samay marka la joogo xasanad kara wa howe wax gaalada ka si ا الى اذن وعن قصد ذلك الامر الوسيع سو ما تشيد ما ير صاروا وكم معموله مرقس ويراون طوان قرقولا لا لادا بل في من كان قف الله قف كي اهادي يرجو مت رجينه يضنا ان حريص الى اللقاء الله من كان قف الله قف كي اهادي يرجو مت رجينه لقاء الله اله لكلن كيسا فاني اذكر الله مددا علي الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب ندر إلى هذه كل مدى الضوامضة الذي نصاب بحنا لآت وامد إمانه نركو وهو الله الصمع وامد مقال بنا أقواش الضوامضة العليم أوقال بنا أفعاش الضوامضة أغل الشيء قول يفعل وحد صمائي ذاي وهو ين إلهي وأبي ومن جاهد نقف اللقف كالشهاد لا الشهاد النفسه والشيطانه وأأدهُ كاف فنما wax مع يجه و هذا لنفس أجه هذا هو فإن ما يأض ننفس عمله على نفس إه الوأما q ا الك النف إج سأصد إن الله الله لقد يومدك الدقتون عن العالم من العالم يالك والذين ضدك عامروا حقرهمين وعملوا سميين الصالحات لا شوير ونكسن لن نكفرنا ون نضافينا ون نضافينا عن المعقود ولا ونحن نجزي مهم وقوة بالمرأينا أحسن الذي عمل ميتك أبوناك بدن كانوا أيها يعملون مكوة سميين عملك أبوناك سنوعدون سميين وواجباتك إيوه سنع أحكام تواشن لا باس او غووانات لا باس الله كو غو ابال مريم مباح ان هو ابال مريم ما كرهيه دي لو غو ابال مريم سيئه تناب لهو دافا ووصينا الانسان انسانكا ووتر دارنو الى ربي والدييه لبدي سواريت حسنًا, حسنا دا حسن ونا قصاحه وان لتشرك به عنه إنه إله إذا أحده ما شيء ليس لك أوسك وغسونا من به ماهو علم أقوم فلا تضح من هكي يلي بذوالي إلي حق يقول مرتيعكم نغد كينوه هذا فهن أببكم وإن كواب المرينة بماك يكونتم أضاهاتين تعملون إنه السميذة والذين الضدك آمنوا حقرهم أيين وعملوا السميذة الصالحات عناشا ونأكسا لن ندخل أنهم يبقلين إنهوا الجليمين في الصالحين في زمرت الصالحين تكوير وناكساً كما عدوداً قليلاً إن الله أبال مرين إلهي وإنه سبحانه وتعالى مركو أمر التوحيد كيسي أصدق إلا ركومي اللي عابدو حق الوارد كنعجي قرآن قرآن مثلاً قرآن قرآن قرآن قرآن حق الله مرك الله شو. محايل الله أبور حق الوارد كنعجي السبب أيها الشيطان كاقب وجود كاقب أيها السبب يا قال لقاسوجر ووصينا الانسان انسان كي وودر دارا لهي بالوالدين الذي سوارد حسنا اي اي صا حسنا به قصد بردار او عرف صاحبه واللباده وارق المحاريس وارق قوم المحاريس والفئ كقوم المحاريس ورخا قوم المحاريس ورخاله قوم المحاريس دار Haddana fir ayego sidaa asoo haqqi almarki ma sheegay lugu xijiye Ilaahay amray in loo naxariisto oo la dar oo loo taagne do hadana haday amran laga yeeriyo la Allaha hal asiy makluuq lagama yeew dereejadu raba makluuq wa inchu labadi إلهي وين اخوذ سبحانه وان جا هداك الله هداك كل الدلالان لا بد يكون دا شي لتوشرك بي اني انا دلو ديرو ما شي ليس لك ان تكونو سنكونو سنان و فلايست ما واحد لا ملك wala nabi mursala wala wali sarh ilah shirka allah ummat inay wayna xireen markaa dadku ula dadaala ira ilaadaa uu guutarto shay aadan ogeynaan oo aray ugu shirkubay falaatu dhimaha keyin keyin hata walay shirka bay amraayeen mal kulna fiiraha dad galna waad baafay ayagii tikgeloobe ay agii galna kuugu فايي غونك غالا ادي غنا غالي وكوغي يريه مال جره نيبا واريد مركز سبحانه الى يا لكن وها نو سوت صورت القوما وصاحبهم في الدنيا معروف في حبه يشك كووله لكن ادون كونات صبي هذا هو ايي غون تقاله ادي غنا غالو كو امبا او كلا كو منو عسى الى يقولوا صاحب ما في الدنيا معروف ادونك وانا طلب اه ادونك ولا وانا طلب انت حتى تفكيركم قرت مالك تضفير نقود الحرجه اجره والدك كون كون كان علم مال مالك تضفير نقود وحاجه اجره انبهي كان صار تكفير هاي هل مرابسه مثل هذه ها هل ما الى الرحمن دي سوك طربت كيني malinku ka toobad keenay unta kabaha gasho abeer korko sawajiree korku saara shansan oo korko yu ab ilay oxo fi so waaxay dawo say waxtar fiir noqdo ha hata fiir hatae gaal ka amsayi gaal say lola moobta wa baru aadanka dadka ugu jeeyeen san way tarfiir hata do gal ka amsayi maderi koow إلى وغيري السبحانه إلي حقا يقام مرجعكم النقطة كينوها قفنا الشركة هكي يارين أنا إهري مع الدونتا قفك إلهي وشريكي أنا أنا مصيبة كوند عبا فوربلكم وإنك أقوى الرميد دونة بمعشي كنتم أدهاتين تعملون إنا تصميدة وحدك الشقيقيين وإنك عبال المرين وإنه الشيقة ساس تلات ديت شركة إسكايل علي كيكو دالي كي حتى هكي ياريني قفك الإسكايل داي والذين الداتك آمنوا وعملوا سنين الصالحات عما شو ونقسم لن ندخل منهم والله ويقين انه الى الهي او قالين في الصالحين في زمره الصالحين بفير عدالات الهي الهي وينو خليه لبابك باشا إلهينا حقي سيئة إلى هذا أيدي واحمايين رأح لغوا بهم بل إلهي الحديث سفيد أي صالحين تلغوا درع إلهي أو إلهي صالحين تلغوا درع آقلاوحا لغوا درع قفك الدين هم أجعله المرء مع معحب أغيري سعج النبي هو قاس أفر آيادات بأني يسوه دي تنكبت هذين هو ينهي وعيتي ورياه إلهي ماكو عمره إنا برئينا برئينا قطرته مساكمان آه يدو مشركة هرتم ماكو عمره مساكمان كاساني لوائي عمر كاساني والله الله أطعم ضعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكر واللهنا وحنا قنع وحنا إلا قبل إلا أتجالو هرتم برئينا قبل بيل وإلا تجالو هذا برئينا قيل هذيكا لنفتكاته اتجالي واحد جارتي راهو يا نفت ما كان كدي لا فوط سينيو اه انتظر ضلك لوسي ايادو لكني الكاي صاب صره وكسو انت يا كس وما يهيت المرضه الاسلام ما كل سوا ونرجع للراحه مركاس انتلو خير ايه تريد انت وقت كانوا مصروا الصعودانيس كان رائع كان رائع حتى اضوهم من قبتة يقف ببعض اللوجة ببعض اللوجة ببعض اللوجة ببعض اللوجة وقبت نرسو الشوش السابين تبين اضنفك لكن حتى اضنفك باردن اضنق الطوخ وحوه ايام اضيجان اسم البادية قف كامة انا او اذاك اذاك اذاك اذاك اذاك قال تعالى الهو الحجيري ووصينا الانسان in sank waxan u darbaarama bi walidee labadii sawarid xusna ayi saan darbaaran darbaaranka soo xusna da xusnuna wuxuu wagu saahibaa way injahda ka labada walideed haday ku wada dadaalaan li tushriku bi inat ilawat chidu ma shaynaa tiyada ugu darto maqa aso laysa laka xusn ku ugu soonan bihi maqa ilmuna wax oo qoon ah onel u aniga igula shirkoway aadan fala tu tihuma labada walidee kayri إليه يعني إنتي كايين مرجعكم نقود كينا هذا ويقول إليك أبيك لما أنتن عند إيسو الله أيضا فهنبهكم وانعيني الشيكه من كعبة بما شكه كنتم أدهاتين تعملون في الصمية. والذين الضدك آمنوا حقرهم أيين وعملوا صميين الصالحات عماشا ونأكسا لن ندخل أنهم ويقدرين إنه قلين إنه إلهي لي. في الصالحين في زمرة صالحين ضدك صالحين تجمع عددًا قلين ayya kana waso chamireyna aakhira elabiima ayu kuiku balaya lagu raacsina haday taluqnaaye ebay fi anayen لكن حتى كاع القلوضان نقوقدر ماولد ديولك القلوضان وايرك نقوقدر ماعاد دالاي رحل ديمه قال تعالى لا هو خوير ومن الناس بق ايوك من قال يقور يراه انما بالله الله همين مي فاذا اودي الله اله درتي امرك لا ديبو جعل وقك قدك سيدنا تناس بق ولا انت والله لا انت هذين هذا النصر قرقاء قرقركم من ربك حق ربك هذا ويقول ما وحيليه وليه ان ان كننا وحنا معكم تجكينا في الدين. دين دين تنكلي شنو وعليهنا ما قال تعالى له وحيري اولي صل الله الله به صراحه باعلم مد اوغال بدن دماء في صدور العالمين علم يالك قلبي يالك ذا وحك ولا يعلم الله الله اوغانه الذي نطك امر حق هم ايام ولا يعلمن الا اوغانه اوغانا المنافقين قولك غالبا الىه سبحانه وتعالى هونو شيق يا قوه هم هم منافقين اصيفه دوله سيفا دوله إلهه وقبلن قاده القاف كإيمان شيختي ان لامتحانها صفاته وروحه كمده حدي دريمن دينته ان ديباته دينت كيسو غاريدو وقا كته نسلي حتى دريمن ان دينته الاسلاميه راتي وارته كيسو غاريدو وقا كته شيخاست او اسلامان دكافو ماعا وكته نسلي شيخاست او يقطر دكاد دريمن وكته او 이르 헤르 포마이 산와 코스토 이르 헤인 에브리 헤 와카라 고베 테가 아닥 알라 타알사 쿠슬레 하타 시간 사파이도 알로쿠 아가나 ذكر المرافقين طانا ذكر كعب سنيه مر كانس وحيسلين هدا دين كان كو دغنات وا لو ديبا نافتادا سيدا مؤمنكم دونو تسكا قالا اسو عقامك الله كعبصنا ايغونا ضدك اسكا الاليان ايغو مصالح لو ددونك عبصا صاصا ما هالمرافنكو اوقما مؤمنينكو وا ناناسو ضكيو كاميرا هاري من قبل يقولو الله سيدا وديو ما كلاقيوه في الله درت صلواتو ودينكي لو diintii ku dhaqmayay dadku dhige caala wuxuu ka dhiga fidna tanasi ay eternaasi bad kadib kooda ka xadaabaysi xadaabka allaha xadaabta allaha qofka muuminka asasi uu iska dayraaliyo oo ka taga weeyay xadaab allaha oo badka markay shay ku dhimaa si aa sidda kabiib koor uga dadashay gaas taq ubsanaayaa nintee muuminiin korahaye alla kuwaas oo imtihan kaanu wad kaysa kare oo diinkooda katana dadka ineen dhiba hadii muuminiinta alla u gargaaro haddii waxay bakay ka absan jiree diinka aleen saaso go tawi jiree markay badku ay rabbi ka absan jiree maasiida ka tawi jiree baa adan ku dhaganaaye ayagula batay ka absan jiree kama gormad muuminiin ila wixii subhaana wala in jaa an nasr gurgaar hadduu yimaado gurgaar kaaso rabbika haqa rabb ya taaba laa yaquluu maa inna anhu kunna wa hanayna maaku majirtu fi dee maana do minna آ دي تن كوليتير مي ايلي ما نا كوليتير الى ولي سبحانا اوليس صلاه الله بيصنها باعلم من اوغال باران بما في صدور العالمين علمك لا نور وحكو سو من الهي ابي ما الهي كي يعني سو كو دينكو تاكا تاكا اوتنسري شي كسو امدو كو ديبسدان سو كو كتاغي سوفتي حيث ها والضروره ما تواصله الصومالي بقدر يكون في النور وحير حب استراشه قال له دبا وكتناسله فرحا قد دحي كوغي حي تصابوا اكثر الدين كاج شوفوا وح وين دبر انا اسك جي لو اسك ضروره تعالى له وحير ولا يعلم ان الله اللهم اغانه اغانا معناه اركمت اظنكم سميه الذين هو امنوا حقرهم ييه او يملك ذكر او الهي وينوح علي كتغيا بك وحي من علي كمتغا وريح لماننا الا وجانا المنافسين اوتغالده او ددك ان اسكا الاارين او الناس دك يكمت احا من قابل يقولوا راهنا امننا واردنا من بالله الله فهذا وديه مركل بما في الله في في دين الله معنا في الله في شأن الله وري اجل الله وله faida u diya marka la dhibo fiil ilaahay dirtiis marka la dhibo jacal uu ku kaddiga fuutna faana ce pas kadib koone kaagaaday laysa ciqaabka allah sida ciqaabka allah ku kaddiga qof sidoo iskaga wihi ciqaab allah wihi dadku dhibayo diinka kamid oo asra ka taga oo iska وقال ان جاء يهذو بما نصرون رجال رجالك من ربك حقا ربك هذا لا يقولون منافقين توحي له ان اعمدكم وحنا هين. معكم نجركن اي في الدين. دين دينت لله يسمى قالت تعالى الله. بما في صدور العالمين علم يلك وحلادوده كيرميان القبي ما ولا يعلمن الله الله اوغانه اوغانه كابل مرنا الذين ضاق عامر وكر امر حقرهم ايه وقال الذين ضلوا وعيردوا كفاروا قالوا بين للذين ضلوا وحي كيريدن امنوا حق ربنا يطرق سرع سبيلنا جتكن ونحمل ان دوشا سارنا وخطاياكم جففيالتكن ومعهم مرائهم الى ربهم من خطاياهم ضك اس ب جففيالكم وماهم معهم بحاملين كوذش سارما من خطاياهم ضك جففيالكم راحال يمكن يدهن شي شينا انما غالا كتب يبونوا و بيان على يال ولا يحمرون والله والقاضي قالا قالا دش صارن يا ا قالهم قريشالكودي يا وعقال قريش يا قريشالك سو مع ا قالهم قريشالكودي لغدار ولا يسالون هل ودينا لو ودينا يوم القيامه اما وه كانوا اي هي يفطرون اين بين برتان اين وينو شيء سبحانه وتعالى galab oo dadka mu'miniin taaluminta waxay gaarayeen inay raad wararintaan dib malay dambigi asme la horta adare intaasa la qacya ma la bima yiga la qulo sara kayar asaga kii kuberiye ina laba qolay suqaba dambigi u garu saney wa qada yeridi u sanan taku u yerna wa amal isagu sameeyo wa dambika la wa qara و اتس قسمه اريد دش ايشار بيحكي هذا ماي ماي قف والله اكبر الله حسبي مكلفه حيث دش قال تعالى الى وحي وقال الذين كوا وحي الذين كفروا قالوا له للذين نطق وحي يريدن امنوا حقرهم ايه اضرب سرى اي سبيلنا جتك يا واحمل انتش صار من قاطمه انا حكي مش فرض وتقدير كرب من سوريا دغه سو هادوك كلام يرا و واها سمي و حي كيمان انا كم سوري وصاسو كلام ول نحن انقاضه إلا وذروا ماهم مرءهم بحامل نق وقاضي من خطاياهم بك أي حمام تغييرين ذنبيالكود حال, هال هال حال ان كميد اي شيء حال شيقادميه هل شيء بطي هل شيء قادميه انهم غاردوا مكادب روا بين على يال على قف قدار وليح ولا يحنرن ويقام يا اوقاميا الى الهيري اثقالهم قريشالكو ايغا دروبتي اينت تروسن اييه اي وققالن قريشال قريشال تاسو معفال قريشالكو جيري تاسرو امني وهدعوته الى الضلال يريدي اي بدك ضلالك وغييرهي ودن مي اي بدو سميه اه مرك دندبودي غارتايا سميه ييريدي اي بدك حمانته اما سمعينت ابو سمع عتصميد ابا قاضي اد كولا قاضي دمها بهدرتهم كدبته ولا يسالون ولا والدينها لوالدينها غالبا يوم القيامه ما لهم تقيامه اما وهكاروا يا هل يفطر وكوب ابو الط بين ابورك وايسميريه وانا دش صارنا يمشي انت بكوبچيرو ولا وقال الذين كفروا الذين كفروا بالدينه للذين اتقوا وحي قران عامر حقا هم يطبعون صرعا على سبل ناجد ك이가 ونحمل انامك وحمارنا ودوشا سارما خضاياكم ذنب يالكم هديش ذنب يالكم هذا قال تعالى الى وحير وما من وما هم قالوا من خطاياهم طبكي اي<body> يندميل كذا حال وكميديه مين شي الحال شي تقابل ميا انهم قالوا متلهم اننا قاضين علىال ولا يحملون الله وحقابا يا نقاريا اثقالهم قريشال كل دروت يقسميين ايوا اثقال قريشال قريشال كاسوا مع اثقالهم ايذا قريشال كودي لجره او اه دعوهي اي ضدك ولا يسألنا والله هو الذي يجبهه الذي يجبهه يوم القيامة ما لنت قيامها عما وحي كانوا أي أهايه يفترونك وبينا بوطة ولا قد أرسلنا والله إلا قد حقيقه أرسلنا الواد دهن إلى نبي الله النوح إلى قومه قوم يسيانه قوم الدرمي فالنبي صنعنا نحوه كنكادي فيهم قوم كبهدوه الف سنة تكون سنة إلا خمسين عاما كمتن سنة مركا لك إلا 50 عامكم كنتم صناه ما هان فاقدهم وحاقطيكم نوح انت قال اهب قد فان ذاتك والحال اي قط القط هم اي ظالمون وقرطن ايهم فانشئنا نوخ وابت بهذه النويه الهيري واصحاب السفينه دول تطقوا صاحبتها واد بهذه الني وتعلمها دولتي وحن كبغني ايهت علامات اود على لو غرتو aya ta asoolal alamina alamiyalka usugnaatay karawa sabarsiin ilahi rasul kiisa suuban uu ku sabarsina oo waxa la leeyahay adiga wax yar aad gacuubti nabiyullah nuhu alayhi salaam sagal buqul yakuntun sano u dadka diinta ugu yeelay araritu han u koobiyo hos ula hadlay kor ula hadlay hareen ula hadlay maleen u hadlay wax yar ma har wax kala ma qoomin wama سقال بقدر كنت ولا غدر صنم والله لقد حقيقه ارسلنا وابل ليل الله نوح الى قوم كي سيامرني فالابث وكن غاده فيه قم كبحد في نايه 1000 كل سنه الا 50 عاما كون صنو امانه صنو وكمت لا Inta su tõhriid, ega uuele dehtelna, abdulla naba su tõhriid, affartan sa lucire ma kera sola, kandega. Sagalbo kongi ja konto sa näitavad tõhriid kulleterni, ola warila ekkeria egura. Merki gala di leheregi, divu ja talli mintoodi, lihdan إذا كنت تنسوكي، أيلهي أفضل ساشر عبد الله عبد الله إلى أول السرحانة فأخذهم وحا قبطي قوم النوح كوي قالنا أها أبو فانو ضادكي والحال أيو قبطي هم أيقو ظالمونك وقرتم إيهي أو مشركين ظلمكي هو إنه يقول أن الظلم هو لروابك شيء في غير محي شيء إلا لقوم بيشي حق وقوم بيشيء ديره الله حقره ديره دي الملك لا دغا فانشرينا علما انه هو بعد بعد النيل الهي يا اصحاب السفينه دون تطقوا صاحبها وتعلمناها دونتي وحن كدغنا اياتنا علامه علامه دا سو للعالمين أود دا دونت لكن دا دونت سي عالم يلك اسبنا بكرتان اودا الله وجعلناها ضميرك دونته لكن حاله كده سي علامه عالم قرون la takdir ka hayo mu'mini baa lagu qaaday aan arkay la wa qowra ku jisto taqwa ilaa doon tuu ati isteegtay meesha leere al-tuudi murta leere al-tuudi wa ati soo isteegtay ila annadiga markii la soo diray sallallahu alayhi wa sallam aktiive doon ti mashii olicha aan قول كلاب دون تاس واحد اول صفيره مرمي حاسم عليه السلام كدي بك الدو الى سما يلا بالله مره دون كسوت اركتو هذا اصل وحو دونتي نغمه الا تاس لا بلاويه واعلامات لوو غرتو مره ادمه كو غرتان قدره الله يعني محمد الى من بعض التدريب من الشخص الى الكيس مركر واحد معاه يتكلم اي شخص شخص واحد هو شيئ ده تدي اوه اه دون تنعمله كيف دي تشي لووري اوه اه نو ادو ما اوه اه قالت على الروح يريد ولقد ارسلنا والله لقد حقيقه ارسلنا وابرنا النبي الله نو ولقد ارسلنا وابرنا محمد النبي الله نو الى قومي قوم كسيانو الدرنا فالله يكون كنك في كم طنسرا وماهمه فاخروا الوحا قبلتي ابوا فانطقي والحال ايوقط تطقي هم ايقوا ظالم راكو وكرتر ايهنه حق اله الملك لدغي فان تشينا مخ واد بهذه هي واصحاب السفينه دون تقول صاحب كاها وتعلمها الدولت وحا كدغ وحا كلو بنان وجعلناها اقوتي وحا كدغ in jaggi baghdanti wa han kadhig wa qala bananu wa ja'alna ha qissatan qasabi wa han kadhig may ayatan alama qalama dalil alamin alamin yakun sunar alama dalil alamin alamin yakun sunati wa ibrahima wa arsalna wadirna ibrahim اذ وقت يامرنا قالوا كير لقومه قومك سير الله الله عابدا وتقوه الله تقى ذلك كاس ورسل شيكل من الهله من الهله الله وتقواه الاكل الى عبد الله قد وط لكم من خير بون ان كنتم ذات تعلمون ان ابتي ما هو خير لكم مما هو شر لكم إنما وعك لما هم تعبدون وحد عبد أيديم من دون الله اللي قيرك اسحاله يهي قوتانا ساميال وطخلقون وحد أبو راعدا افكم بين أبوه إن الذين كوا تعبدون وحد عبد أيديم من دون الله اللي قيرك اسحال أي أهادين لا يملكون لكم إن من ملكي كرام بسق بساقب فامتقوا كالرادية عند الله الأكتسة وكاليحة الرسك الرسك كالرادية وعدوه الله كاليحس عادته واشكر الله إلهي كل شكرية إلهي حديث وكاليحة ترجعون الذين يرأينا وعصاقا إن الأباء المرين السلام يالك إن الأباء المرين معي وإنتوا كذبوا أيه وإنتوا كذبوني هادات إبيندان وإبوب بيندان فيما أكبرتكم به وهانين شيئا حتى يقول بأني ذلك فلا تطرروني بتقديبكم يعني ذلك يقول ما هذا بأني ذلك معايا لي فقط كجب ويبأني أمام أمضاء أمضاء أمضاء من قبلكم بدينك ورتي نكون صغناء وما على الرسول رسولك دوشي سلام ما هامين وما البلاك الجارسين أمهاني الجارسين تاسو المبين البير واسكع إلهي وين سبحانه وتعالى هل كان وقبل الله باهي الظلم كيسي، الرسول كيسي، خليل الرحمن إمام الحنفاء، مبيو الله إبراهيم عليه السلام إلا آل لقد قرر فما كان جواب قومه كلام كيساس عمر إلهي أصابه نغور هنا ولكن نبي إبراهيم او يريمك لله الدرائد آه إلهي فما كان جواب قومه نحن لكموشيجا وحا سوناك مركوشيجا جوابته التركيسية Kui Ibrahim sana, siis me teeme Ibrahimit ja me teeme Ibrahimit. Ja me teeme seda, et me teeme seda, et إن لا يهمون أن تظن إنما ما هو خير لكم ومنُمَّا هو شرون لكم هذا les� عندنا نقول بشكل خيرمن لماذا شرب نظر إلى الارض لما نقول بما الأماكن أنا شيخ أص пока من الدنيل علاق الأسب các أطور إطام ومن استطاع الشخصśnie 면에서 بأبا بهذا ما الكبير لا أحد الأخوة وهذا العبد والإله حقي بيا ابو رك ضرميت بيا ابوكم شيغا وحس سيفاد ولومو الله وخالق الضمر ابو رك والرازق الضمر الرساقه وامحيقه نوليه وامميتك ديليه وامتك عبال مرينه وامديه واحد مخلوقي كميدو وحابورين وحرساقين وحديلين وحسنولين وحبال مرين ان لرا عبادنا يا بيا وابنت ابو وين اللي يرااد الايق كيف تلعن همت ابو وين والله كل هاللعان الى الذين كوه تعبدون ادع عبدا ايده من الله الا كيف احال ايها الذين وحلقعني تعبدون هذا عبدا ايده الله الا كيف احال إليه إلي رساقة إيوه إلا قد نقول مثلا بمعنى اسم مفعول آه رزق آه مرزوقا به شاي لأن كل رساقة إلي مكان كرع فمتبو كالرادية إن طلعي أكتس أو كلي إذا وحو تقديمه ما تعقير يفيد الحصر عند هدى وحلقه سيهور مري الرسك فمتبو مفعول كالي وأول كهو الرسك لكن عند السيهور مري محال ربع حصر. مالك للرزق هكذا ملائق هكذا انبياء هكذا أولياء هكذا الله واحد يقول إياك نعبد وإياك نصر إنا لن نتوير حافظ فأمتقوا كره لها عند الله أكثر قريئة الرزق الرزق وعبدوا أكثر قريئة وذكر الله أصبح كل شفية أصبح إليه رساقية إليه إلي حقيسة قريئة يعني تركعون الذين أصبح قريئة وحضاء المريض اِكْتَرَبَ <أنت> طُوبْتُ أَمَا تُرِيدُ كَيْدِي دُ وَأَنَا أَعُودُ وَهُوَ قَتَلَ وَحَكُّ قَبَال الْمَاءِ مَا كَثُوَ وَكَأَ حُرِيمَنَا بِرِيتِيَام وَإِنْ تُكَذِّبُوا أَي وَإِنْ تُكَذِّبُونِي هَذَا الْعُقُوبُ بَيْنَدَ سِمَا أَخْبَرْتُكُم بِهِ وَحَقَّ عِيني شَيْءَ هَذَا الْعُقُوبُ بَيْنَدَ آمِنَ أَنَّكُمْ إِلَيَّ تُرْجَعُونَ إِنَّ إِلَهِي لَيُرِينِ بِالْبَعْثِ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ فَاتَّقُوا رُونِي يا ربك يا حبيبا فلا تضروني أنا أكذب الميضة بتكديبكم شيئا بأن تكذب الميضة هل حضر أكذب الميضة يا ربك يا حبيبا وإنتوا أكذبوني هذا الميضة فلا تضروني بتكديبكم شيئا معاهي لي فقد كذب أول بني الأمام الأمضة من قبل كبيرة إلى هيا بيدي وأغرقاري يا إنتي راعضي أياني نواهلا مركب الميضة أكذب الميضة صلى الله عليه وسلم فما يعنين فقد كيدا وير بينين وما امره من قبلكم دينكم و ما عص من قبلكم دينكم اهابه وما على الرسول رسولكم انما البلاغ جالسين معهن جالسين ذا سؤال مبين و و اضر ابن الله ابراهيم اذ وقع قال النبي ابراهيم اعبطوا الله الله عابده وتقوه الله قبطة ذلكم كاسر صوشيجي من عبادة الله وتقوه إن الله عابده لك أبطو آخير لكم من قيبة الفتنية والاقرة إن كنتم الداتين تعلمون ما هو خير لكم مما هو انما يعبدون ما تنعبد دون قاره واحد عالوديد من دوري لا لقيت اسحال ايها الذين اوثار الصميال فسيرون بالغير وتخلق روح ابورنذا اسم بنت وابن ابوروحن الى يضمق منك واللقيركيس هل عائد ان الذين تعبدون دون اد عابوديدان اي تعبدونهم تعبد من دوري لا لقيت اسحال ايها لا يملك لكم ان لم يكن لكم ان ظل الا انت سو كليق الرزق رزقك كرادي الله عددا واشكروا الله على قشبه الى اي حاجه سترجعون لنين اين وصلنا كل اين اول ما رينا وان تكذبوا اي وان تكذبوني حاجاتي ديذا فيما اخبرتكم به وحا اخرين شيق من انكم اليه ترجعون اوه ان الى الى حقيسا ليرين يرنا بالبعث صابحنا ليركع الينا فلا تضرون بتكذيبكم شيئا اني جئت وحدي تكذبون ما بين بريتي معادهني فقط كدلوي بيلي ومام امره وما من قبل كنت كسماعه وما على الرسول رسولك تشي سنه ما هن الا البلاغ جالسين ما هن جالسين المدير عوَلا رومي يسن عرب ويله يريك فصلا يبدي الله الله بلاء الخلق المخلوقه ثم مركه سكيد يعيد الله وسرنا ان ذلك ان خلق ان ذلك ان الخلقه والاعاده ابو ريست يسن علمته يسير على الله الا شيء قل للنبي حسب في الارض ذلك كركي سكون صوره فانظروا كيف فسره بدء و اوب بالله الخلق مخلوقه فما الله الله ينشئ و يرسين ام او هيسين ان نشط إن الله الله على كل شيء وحوى البابا قديره ومكاوده يُعذب الله وحذابه من يشاء قبك الدونه ويرحمه وأمه على السنة من يشاء قبك الدونه وإلى حجي سانة تقلبون الليلين حيننا وما أنتم منتبه بمعجزين أي بمعجزين الله الله هو عاجز كريكرة في الأرض دولك بحيسة كوي عاجز كريكرة ولا في الصماء الصمد كوي عاجز كريكرة وما لكم إني منا الصغنان من دور الله ألا قير كيس حال او يهي من ولي المامورة الرميهن المامورة ولا النصير قررنا إني منا الصغنان والذين نكثوا كفروا كفروا بايات الله الله اياتك يا اولئك ولقائه الله لكره كيس اولئك قوص يئس وقوصت من رحمتي حرستيده والاولئك قوص لهم وحوس هذا العذاب على اذكرك العليم للشركه حوتيه نبي الله ابراهيم الله عليه هو ما يبرهن مركو ان ريقوم كي توحيدك شرك بي كريبل حدنا اوكو برارجين ام او صور تشرك ال يب علي اصلكو ابو ريفتي وكوسيري كرا ونتعط طفقي وحدون يا انو وغادو اولا يرو مييسن عربو اله ليه قوم ياو علم ا وعق ا اولا يرو كيف يبدو الله الله رب العباد الخلق يجب مخلوق وايه غا وجيدا مخلوق الله امور هدي لو يدير يا ابو ركنك الله ابو ريدي ثم يؤيده وأن يستعنى فكماعد فانا يردئ ثم يؤيده خلقك كذب الله وسوئرنا وسوئرنا إن ذلك إن الخلق ولي آدتا أمرسي هرية سوئرين يصير ووفردي على الله اللہ اللہ كوركيس لا بدون ووفرده قل لنمك سوطانا وصيروا صعبا في العرض للك كوركيسا كو صعبا فاندروا في ريا كيف صدب بداء الله الله الخلق المخلوق قال في يرى يلكا ولي بورها وريالكا بضافيري ثم الله الله ينشيء واهيسينا ان نشط تاغورثا الاخره الضمبير ما دام عقرنتيه نقادونك وخ الله واحدين موقدا اريه طول يا انت اوضحين إن الله ابوري ابوريثا ضمبو اخره مسا واحد جره قدغا ان شاء وجه ال ويسرح أن يكون هناك ثم الله, الله ينشئ وإحسينا النشأ التأبوريسة على الأقرة الضمبية إن الله الله على كل شيء وحوال ببقى الدين ومتك الله وعدابا من يشاء قفك الدونه ويرحم الله ومه علينا من يشاء قفك الدونه وإليه حجي سانا تقلبون الليلين إلينا يعدب الله من يشاء قفك الدونه بإجلاله يكون لا يسأل الله أبوال مرن الله ظلمينا بأجل يكو عذاب ويرحم الله وعننا حريصانا من يشوقك الدون بفضله ما هن انت يسأل الله صلينا فضله يسألنا حريصانا وإلهي حجيسانا تقلبون الليلين إلينا وما أنتم بذلك كلمته هذي بمعجزينه أي بمعجزين الله الله هو عاجز جريكا. في الأرض ملك بحليسكو عاجز لكارا ولا في السماء السلام دهكو عاجز لك كما فكا haduudu doonad doonkayno in in iqaabo ama u aqreem soob dheeyo ma qeerkarta alle ka ajiso awduway wax u doonay ma ma dhacay wana lakumili masuqnaamin min duri la alaqaykti ishaad u yahay wari maamule ariniina maamula in fi saq roob ka keenil ma ka yana waxa afiya nabad may ma jiro wala nasirin gergeere dibkayni kaga galgaaran in masuqnaan وَلِلَّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ فَارْهَبُوهُمْ وَأَكْثِرُوا لَهُمُ الْقَوْلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلِقَاءِ اللَّهِ لَكُرَّتُيْسَ أُولَئِكَ قَوْصٌ يَيْئِسُونَ وَكَمْ مِنْ رَحْمَةٍ حَرِسَتْ يَدُ الإِلَهِ يَرِقْ قَالَ حَرِسَ اللَّهُ أَرْكُمَا نَارُهُ وَارَا وَأُولَئِكَ قَوْصٌ لَهُمْ عَذَابٌ عَذَابٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِنْ او لم يرون ميسا عروه كيف صدى يبدو الله الله او الخلق المخلوق ثم يؤيد الله مخلوق ويسألنه الى آقرة إن ذلك إن الخلق والإعادة يصير وامد فضع الله قل لنفسك صبانو صيروا صعرة في الأرض للك كركيسة كالصعرة فانظروا في ريا كيف صدى بالدائرة او بالله الخلق المخلوق ثم الله الله ينشئ وأهيسينا النشأ التأبوريسة الآخرة التنبيضة للصابحين إن الله الله على كل شيء هو المبقى الدين ومدكوود يعدل أن من يشاوقبك الدونه بأجله يكون عذابا ويرحم وأن حريصانا من يشاوقبك الدونه بفضله يؤون حريصانا وإليه حق إسانا تقلبون الليلين عينا وما أنتم يذبكنا المتيدين بمعجسين أي بمعجسين الله الله كوه أجز كليكا ركفة ككرا في الأرض لك نحيسك وكوه أجز كليكا المتيدين ولا في الصناعي السبب كوه أجز كليكا المتيدين وما لكم إرمان صغناني من دور الله الله قيرك اسحال ايهي من وليه المعمورة اررهن المعمورة ولا نصير قرارنا ايه مصرنا والذين قوى كفروا قالوا بي بآيات الله الهي آياتي سكوى كفري ايو اللقائه الله لكل انكيس أولائك قواص يأسوه كقستان من رحمة النحر واللائك قواص اللهم حاوسونا دي أداب أداب أداب كوئريب لنجير كحانوشي الله سبحانه وتعالى والله وسلم وبركة الله